يقول جل وعلا وأطيع الله وأطيع الرسول او أطيع رسوله طيب لما ربنا يقول جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا طيب أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أيضا أنه القدوة يجب التمسك بما يقول بما يفعل وما يقر فيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخرة وذكر الله كثير يا أيها الذين أمن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقول الأمر منكم فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله وملائكته ذلك خير وأحسن تأويل الكتاب والسنة أصلان متلازمان من جحد واحدا منهما فقد جحد الآخر وكذب به يكفيني هذا الحديث العجيب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ما خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدُكُم أن يكذبَنِ يُوشكُ أحدُكُم بنعذابٍ عظيم يوشك أحدُكُم أن يكذبَنِ يعني يكذب النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الجريمة إنها جريمة لا أقول إنه كذب أبا هرير ولا كذب لا أبا سعيد لا يوشك أحدُكُم أن يكذبَنِ وهو متكئ انظر وهو متكئ يحدث بحديثه واحد يقول له قال صلى الله عليه وسلم شوف أُمِي يقول له إيه ما يقول بيننا وبينكم كتاب الله يبقى هناك كذب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قلت فما وجدنا إلا متكده فما وجدنا فيه من حلال كنا بحله يعني ما وجدنا من حلال استحلناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه شوف النبي يقول ايه الا انما حرم رسول الله مثل لو ما حرم الله